الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم السؤال الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أسلت الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان حفظه الله, الله أما السؤال الحادي والعشرين فيقول فيه السائل هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزاً والسؤال الذي بعده قال إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها ونبين أمرها للناس الأمر الأول وهو إدخال الجرائد والصحف إلى المسجد هذا فيه لا شك أنه منكر وذلك لأن هذه الصحف والمجلات لا تخلو اليوم من منكر إما صور خصوصا من الصور المتبرجات السافرات وهذه صور معاصي وإما كلام فيه محدى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بل وربما يكون فيها شركيات كالأبراج وغيرها فإدخال مثل هذه المعاصي <تصفيق> إلى المساجد منكر باستخفاف لحرمات الله سبحانه وتعالى مساجد هذه جعلت لطاعة الله سبحانه وتعالى لا لمعصيته وإدخال المعصية للمسجد محرم ومما ومن انتشر اليوم بين الناس إدخال الموسيقى إلى المساجد وهذا أمر منكر عظيم يعني عندما يدخلون بجوالاتهم وتجد رنات هذه الجوالات موسيقى فعندما نكون في وسط الصلاة تبدأ الموسيقى تعزف هذه مشكلة والله كذلك الإذاعة عندما تفتح أيضا يتركها بعض المؤذنين وتظهر فيها الموسيقى هذا أيضا من المنكرات ويحرم فعل هذا كله ويجب إنكاره على من كان قادرا على ذلك أن يغيره كالإمام مثلا أو, أو غيرهم من يقدر على مثل هذا الأمر أن يغيره يجب عليه أن يغيره لكن موضوع إدخال الجرائد والمجلات إلى المسجد ومع ما فيها من منكرات لماذا ذكر هنا في هذا الكتاب؟ السؤال الذي بعده بين السبب وهو أن مثل هذه الجرائد والمجلات تكون فيها منكرات فصار المبتدعة يتخذونها ذريعة إلى تهييج الشباب وإلى استقطاب الشباب فصاروا يدخلون هذه الجرائد والمجلات إلى المساجد بدعوة ماذا؟ بدعوة إنكار ما فيها وإنكار ما فيها هذا ربما يكون المنكر الذي فيها منكر من قبل ولاة الأمور أو يكون منكرا من أصحاب الجرائد أو يكون منكرا منشورا من أعمال الناس فإنكار الذي الل يركز عليه المبتدعة والحزبيون في إدخالها للمسجد هي أفعال ولاة الأمور لكي يستغلوا ذلك في تهييج قلوب الشباب وإيه وإشعالها هذا كله بارك الله فيكم من قبيل الإعداد عندهم هم يعدون الشباب يثورونهم يشحنونهم ثم بعد ذلك في اللحظة المناسبة يترقبون طبعا إلى أن يأتي الوقت المناسب عندئذ ها يحركونهم بالفتاوى التي تجيز للشباب التفجير والتدمير والتخريب فيتحركون فيكون هؤلاء الشباب قد أعدوا وجهزوا من داخل المساجد ثم بعد ذلك يحرقون الأخضر واليابس هذا واقع مشاهد وقصة متبعة من قديم مش من اليوم أو أمس في, في زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان سفر الحوالي وسلمان العودة يتبعون هذه السبل هذه الطرق فلذلك كنت تجد الطلب عند سفر سلمان أكثر من الطلب الموجودين عند العلماء ليش؟ لأن هؤلاء يحركون العواطف يهيجون المشاعر يحكون للشباب أشياء واقعية تمس حياتهم فتجد للشباب مقبلين عليهم ما يعرفون شباب مسكين كثير منهم مسكين في بداية الأمر طبعا لكن بعد ذلك الهوى يغلبهم ويستمرون في هذه الطرق فيكونون حطبا لأغراض الحزبيين هؤلاء هذا هو الهدف والغاية من فتح المجال للجرائد والمجلات بدخولها دخولها إلى المساجد يستغلون ذلك في تهييج الشباب واستقطابهم الحزبيون يعني. لذلك طرح هذا الأمر هذا السؤال في هذا الموطي نحن تسبق وتكلمنا عن كيفية إنكار المنكر إذا كان المنكر من ولاة الأمور أما إذا كان المنكر قد شاع وانتشر بين الناس فهذا سواء كان في جريدة أو في مجلة أو كان معلوما بين الناس فهذا يكفي علمه عند الناس أن تذكره على المنبر وتبين أنه باطل وأنه محرم وتنصح للناس وتمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهذه الطريق ما في إشكال في هذا الأمر إذا انتشر المنكر بين الناس وعرف فأنت تبين الأمر وتنصح للناس وتمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكون هذا من باب النصيحة كذلك إذا كان المنكر منتشر في الجرائد من أعمال أصحاب الجرائد والمجلات تبين هذا الأمر في الحكم كحكم شرعي وتنصح في هذا ما في إشكال، لكن إذا كان المنكر من ولي الأمر، فقد علمنا في السابق كيف يكون الإنكار على ولات الأمور والنصح لهم، وهذا يكون بالسر حتى لا يؤدي ذلك إلى تهيج الشباب وإثارة الفتن بين المسلمين، لكن هذه هذا السبب الذي نحن نقول كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم. أنه لا يجوز الإنكار على أولاة الأمور علنا لكي لا يؤدي إلى هذا هذا الغرض هم الذي يريدونه أصلا هذا الغرض هو الذي يريدونه يعني الحزبيين فلذلك هم يحرصون عليه وإن صادم منهج السلف الصالح إذا لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية وأنتم كذبة لمن باب الغش والخداع فتنبه بارك الله فيكم والله أعلم نكتفي بهذا القدر وصلى لي ولكم التوفيق والسداد